أعوذ ب الله من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م وما م ن د ا ب ة في ا ل أ ر ض إلا على الله رزقها و ي ع ل م مستقرها ومستودعها مبين كتاب كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والارض في س ت ة أ ي ا م وكان عرشه على الماء ليبنوكم أ ي ك م أ ح س ن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا, ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين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 ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إ ن ه لفرح فخور إ ل ا الذين صبروا وعملوا الصالحات أ و ل ى لهم مغفرة وأجر كبير اسماء الله الحسنى َضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا ا しみにしてもらうこともあ ك し今日は私た م の思い出は変わらずにありません。 والله على كل شيء وكيل أ م يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات و د ع و ا من استطعتم من دون الله إ ن كنتم صادقين ف إ ن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله و أ ن لا اله الا هو فهل انتم مسلمون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 ومن َََ الظلم َ ممن ِ افترى َْ على ََ الله َِّ كذبا َِ اولئك ََ يعرضون ََُُْ على ََ ربهم َِِّْ ويقول ََُُ ل َ ش ه َ ا د ُ هؤلاء َ ا أ َ الذين ََِّ كذبوا ََُ على ََ ربهم َِِّْ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 موسوعه ن الله ف ل م ا ل ع ذ ا ب ما كانوا ي س ت ط ي ع و ن ا ل س م ع و م ا ك ا ن يبصرون و ا أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن خ س ر و ه وضل عنهم م ان ك ا و الذين يفترون ا الآخرتهم جرم لخسرون أنهم إن في ل آ م ن و ا وعملوا الصالحات و أ خ ب ت و ا إ ل ى ربهم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 افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه إ ن ي لكم نذير م ب ي ن لا ت ع ب د و ا إ ل ا الله إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم ن ل ي م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 قال يا قوم أ ر ا ي ت م إ ن كنت على ب ي ن ة من ربي واتاني إن كنت على بينة على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 أقول إني ملك ولا أ ق و ل للذين تزدري أ ع ي ن ك م لن ي و ت ي ه م الله خيرا الله أ ع ل م بما في أ ن ف س ه م إ ن ي إ ذ ا لمن الظالمين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 واوحي الى نوح انه لن يؤمن من ِ قومك الا َّ من قداما ً فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ ن ه م مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لهم من قومه سخروا منه قال إ ن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها و م ر س ا ه ا ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال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 وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إ ن ابني من اهلي و إ ن وعدك الحق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 و إ ل ى عاد ن خ ا ه م هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره إ ن انتم إ ل ا مفترون يا قوم لا أ س أ ل ك م عليه أ ج ر ا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 فلما ذهب عن إ ب ر ا ه ي م الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان إ ب ر ا ه ي م لحريم نواه منيب يا إ ب ر ا ه ي م اعرض عن هذا إن موسوعه النابلسي ل ل ع ي و م الاسلاميه